Oh, yeah, you buy a you buy a you buy a Hey والله مجنون قلب بعلي لو قطعون وصاف والله مجنون مجنون يا عيبه مجنون قلب بعلي لو قطعون الصراط الذي يعبر يريد انوصل. آه. آه. الله الله الله والله يا يبه يا يبه يا يبه فوق الصراط الذي يعبر يريد أن وصل والله خاسر اسمع هذه اسمع هذه مولا أبو علي أبو أشرف الجميع خاسر خاسر عدوك وقع بس ليحبكم وصال خاسر والله خاسر يا علي يا علي يا علي والله خاسر يا علي يا علي خاسر خاسر عدوك وقاع بس اللي حبكم وصار آآ وصل الولده النجاب اه هلاء هلاء هلاء ايه اسمع هذه اسمع هذه يقول رب, رب الجلالة ايه والله يا يبهر رب, رب الجلالة يا ابو علي يا ابو علي, أبو علي. رب, رب, الجلالة. رب, رب الجلالة رب الجلالة وضع ميزان رفوع عدل لفظا عذول الولي منهاج تقوى وعدل والله لفظا عذول الولي يا ويلاه لفظا عذول الولي منهاج تقوى وعدل بس اللي عشق المرتضى اي والله اللي عشق المرتضى ما نهجا وعدال اي لعشق مرتبه ماقف وعدال ثابت دليل على حب الامير وصال اه اه, آه أعلى أعلى